موقع محبية القارئ إدريس أفكار بالتعاون مع شبكة مزامير داود يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وَالنَّهَارِ إذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ وَالْمَنْثَى إِنَّ سَعِيَرَكُمْ لَا إِنَّ سَعِيَرَكُمْ لَا صدق بالحسن فسنيسره للسراء وأنما من باخل وستولا وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى <تصفيق> إلا ابتقى